ومنكم من يتوفى ومنكم من يُرَدُّ إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَوتَرَ الْأَْربَهَا مِدَةً فَإذاَا أَ زَلْناَا عَلَيهَا الْ المَاأَه تَززَّة وَرَبَت وَأَبَتَت مِنْ كلُِّ زَوج بَهِ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 Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardhi wash shamsu wal wan nujumu wal jibalu wan nujumu wal jibalu wash wad وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ بِهِ مَا فِي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 وَإذْدَو وَأَنَّ لإبهِ مَ مَكَان البَيتِأَلَّ تُشرِرك بِشيَيئ وَطَحر البَيت للِط إفينَ وَالق إِمينَ وَُّكَ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 من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 Lain yanala Allah luhumaha wala dimaha walakin yanaluhu altaqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashirul in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 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ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 scoprop sem sopaklih студ, sem začališenə, nisam našim katika li d eben nimam. SejPe, O Al-Mah فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا سلنا من قبلك مر رسول ولا نبي الا اذا تمنى الق <تصفيق> شيطان إِنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُخْبِتْ بِهِ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ Wadaw ila robbika inna kala rala hudem mustakim, wajin ġadalu kaferkul ila hua rala mubi me tarmelun. Allo hua jaškumu bejina kumje umelkija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 وَإي يَسْلُوبَهُ مُذذُبَاب شَيْئ ال ل يَسْتَن قِذُوه مِنَْعُْ فَقالِب وَْمَقَلوبَ مَا قَدَر اللَّه حَقَّّ قَدَرِه إِ اللَّه لَقَوٌّ عَزي